أربعة استمع إلى الجمل وضع خطا تحت اسم المهنة الشرطي يحافظ على أمن الوطن الطباخ يطبخ الطعام المدرس يدرس الدرس رجل الإطفاء يطفئ الحريق. الطبيب يفحص المريض. المزارع يزرع الأرض حبوبا.